ولكن حقا القول من لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذلك بما نسيتم لقاء يومكم هذا انما نسيناكم وَذُوقوا عذاباً خُلْد بما كنتم تعملون إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 أفَمَن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون